وَكَانَ لَهُ فَجَعَلَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ لَشَاكِرٌ وَإِنْ مَا كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وتعيرا.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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويثيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نطاف من ربنا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 شمسا ولا ذنهريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت قُطُوفُهَا تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا ويصوف عليهم ولدا مخلا ثبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقه وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وانكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وتبحه ليلا طويلا إنها لَا سَوَاءٌ يَتَدارُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَسَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا لَهُمْ ثَبِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ شِرْكٌ فَلَنُشْرِكَنَّ فقد إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حسيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا